صلى الله إليكم وبارك الله فيكم يقول السائل كيف يتعلم الطالب المبتدئ طريقة السلف في التلقي وفي معاملة المخالفين من رؤوس وأتباع يجلس إلى أهل العلم فيدرس القواعد يتعلم منهم صغار المسائل وكبارها هكذا الذي يدرس على عالم سلف صاحب سنة راسخ في العلم سنين عددا يتعلم منه ويعرف كيف يتعامل مع المخالفين أما شخص يدرس لطفا مزعا قليلا هذا لا يستفيد شيئا حفظكم الله يقول السعي واجاز عنه الجهل لأن كان يحسن عبادة الله عز وجل يقرأ القرآن يحفظ ما تيسر من الحديث لكن لا ليس محسن للقواعد والأحكام والأصول في العبادة والمعاملة في الاعتقاد والسلوك لا يحسنها إلا من داوم على ثني ركبته أمام أهل العلم أصحاب السنة وبهال ولهذا تجدون من ينصبون أنفسهم دعاة إلى الله منهم دعاة للتصوف نعم ومنهم دعاة للبدعة نعم